ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم لكهم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته.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 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون